والشمس وضحاذا والقمر إذا تلاغا والنهار إذا جللها والليل و ان شمع ايومنها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا فقال لهم رسول الله ما قتل الله وسقياها فكذبوه وَلَا أَعْلَ خَافٌ قُبَاذًا بسم الله الرحمن الرحيم وَاللَّيْلِ إِذَا يَوْشَى وَمَا خَلَقْنَاكَ كَرآئُلْ إِنْسًا إِنَّ سَيَفْهَمُ لَشَدَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَتَقَى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واسترنى وَكَفَى بِالْحُسْنَى أَسَنُ يَسْتُرُهُ لِلْغُسْرَى وَمَا